تَصَدَّ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرَ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره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 وصببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة غلبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من يوم اذ شأنه يوم اذ مسفره ضاحكه مستبشره ورجل يوم عليها غبر فرهقها قتره